قد جعل الله لكل شيء قدرة، ولا إِسْمَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَاءِكُمْ إِنِّي رُتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ مَثَلَةَ أَشْهُرٍ فَعِدَّتُهُنَّ مَثَلَةَ أَشْهُرٍ واللائي لم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 حاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا